بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وضحا والليل, والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَن آآخَِةُ خَير لك منِن الأُون وَآخَِة خَيرلَكن الأُون وَلَسَ فَؤطكَ رَّكَ فَتَّ وَلَس ألم يجدك, اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَلُوْلًا فَهَدٰى وَوَجَدَكَ ضَاۤلًّا فَهَدٰى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأظن ووجدك عائلا فأظن فأمن اليتيم فلا تقهر أمن اليتيم فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر وَأَمَّ بِ نِعَّتِ رّكَ فَحّث وَأَمَّارِ نَِّتِ ربِّكَ, فحدث وأما بنعمة ربك فحدث